بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للنام فيها فاكهة و النخل ذات لکمام و ذو العصف و الريحان فبأی آلاء ربکما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلام ربك ما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار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 ربك ما تكذبان. يعرف المجرمون بصيماهم فيوخذ بالنواصي ولقدم. فبأي آلاء ربك تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميمين. فبأي آلاء ربك مات كذبان؟ ولمن خاف ما قام ربه جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان ذواتا أفنان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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان المتكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طار لم يطمث مثله انث قبلهم ولا جان فباى لالائ ربكما تكذبان كانه الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء لحسان إلا لحسان فبأي آلاء إ ربِّكُ ماَا تُكَذذِبَ وَمِن دُونِهِ مَا جََّتَ فَبِأَّ آلَ إ ربّكُ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَطُّنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَنْ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَنْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولین وقليل من الآخرین على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تافيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربنا اترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرايتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد دوَرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت لولا فلو تذكرون أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاب فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنش. أشجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بما واقع النجوم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 تنزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنورون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين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 وتصلية جحيم إن هذا لَهُ حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها لنهار خالدین فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء يَكُونُ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله حتى جاء وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يان للذين آمنوا أن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 اعلموا أن الله يحيل أرض بعد موتها قد بينا لكم الأيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخرون بينكم وتكاثرون فيلموال ولولادك مثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وَفِلَا خِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُونَ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء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 إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آل وعثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُوَتِّكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِيَالَّا يَعْلَمْ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ